م و س ل ع ه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ي الاسلاميه ي ك وإياك نعبد ن ت ع ي اهدنا ص ر ط ا ل س ت ق م أنعمت صراط الذين ل م غير المروم عليهم ولا موسوعه النابلسي ن للعلوم ن ا ل ا س ل ا م ي أمسك الذي أرضي ك موسوعه ج ع النابلسي ر للعلوم الاسلاميه you、mm -hmm.